ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو أردنا كجعلنا كل ما فيك يريدنا أيها المعرض عنا ان إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا يردنا يردنا لكل شيء اذا فارقته عوض وليس لله ان فارقت من عوض ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردنا كجعلنا كل ما فيك يردنا